بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يذكرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن كان على خلق عظيم فستبطر ويبطرون بأيكم البتون إن ربك هو أعلم هو أعلم تدين اتين عتل لن بعد ذلك ذنيم ان كان ذا مال وبنين اذا تتلى عليه سُنُون فَطافَ عليها طائفون من ربك وهم نائمون فاصبحت كالصريم إن كنتم صارمين فاطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغلق تحكمون أم لكم كتاب فيه تجرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة أم يوم يكشف عن ساق ويدعون ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبطارهم ترهقهم بالله وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم فَدَهِنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأَمْرُهُمْ مِنْ كَيْدٍ مَتِينٍ أَمْ تَسْأَلُهُمْ بالعراء وهو مذموم فاجتذاه ربه فجاله من الصالحين وان يكاد الذين كفروا يزلقونك بابصارهم لا يزلقونك بابصارهم ما تسمع الذكر ويقولون ويقولون ان له مجنونا وما هو